أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء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 118. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون 119. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما 117. <تصفيق> والذين إذا أصابهم البري هم ينتصرون 118. <تصفيق> وجزاء سيئة سيئة مثلها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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبهون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَٰذَا الَّذِي مَرَدٌّ مِّن سَبِيلٍ